فَلَمَّا أَسْلَمَ وَجَّهَهُ لِلَّذِينَ جَبِلِين وَلَدَيْنَا هُوَ الْأَيُّوبِ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّمَا كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ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 وَبَعَثْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إسحاقُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنُونَ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَّنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَوْبِ الْعَظِيمِ ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهاروس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 الله ربكم وربكم